أمه أمه عدت إليك أسح الدموع، عدت كي أبدأ صفحة جديدة معك مع الله فاغفري ما كان مني واسأل الله أن يعفو عني إليك يا أمي أشكو لك همي يا منبع الحنين يحميك لي ربي إليك يا أمي أشكو لك Amen. Yeah. فاتح حناني في حضنك الحاني يا فاتح حناني في حضنك الحاني جنة رحماني يحميك لي ربي اللهم كن امصبي خير الله بك لا يمكن امصبي خير ورسوله الاكرم أطالك نورا إلا إذا كان الحب لا يحلو إلا إذا كان من روحك الملأة عطفا وتحنانا اهديك طاعتي اهديك آياتي اهديك طاعتي وكل توفيقي بفضلك أمي ادعوك يا رحمن ادعوك يا منان ادعوك يا رحمن ان ادخل الجنان برفقه امي برفقة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 أن أدخل الجنان برفقة أمي برفقة أمي برفقة أمي